رواه البخاري ومسلم هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من ر و ا ي ة الزهري عن سعيد بن المسيب و أ ب ي سلمه كلاهما عن أ ب ي ه ر ي ر ة وخرجاه من ر و ا ي ة أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أ ن ب ي ا ئ ه م ف إ ذ ا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه و إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر ف أ ت و ا منه ما استطعتم وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن أبي هريرة بمعنى وفي رواية آخرين طريقين هريرة له مسلم من بمعنى عن أبي ذكر سبب هذا الحديث من ر و ا ي ة محمد بن زياد عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أ ي ه ا الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أ ك ل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله ص لو ى الله عليه س ل لو م قلت نعم لوجبت ولما س ت ط ع ت م ثم قال ذروني ما تركتكم ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أ ن ب ي ا ئ ه م ف إ ذ ا أ م ر ت ك م بشيء ف أ ت و ا منه ما س ت ط ع ت م و إ ذ ا نهيتكم عن شيء فدعوه وخرجه الدار قطني من وجه آ خ ر مختصرا وقال فيه فنزل قوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء إ ن تبد لكم تسؤكم وقد روي ا من غير وجه أ ن هذه ا ل آ ي ة نزلت لما س أ ل و ا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج وقالوا أفي كل عام؟ وفي الصحيحين عن انس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أ ب ي فقال فلان فنزلت هذه ا ل آ ي ة لا ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء وفيهما ايضا عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال سألوا رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم حتى أ ح ف و ه في ا ل م س أ ل ة فغضب فصعد المنبر فقال لا ت س أ ل و ن اليوم عن شيء إ ل ا بينته فقام رجل كان إ ذ ا لاح الرجال دعي الى غير أ ب ي ه فقال يا رسول الله من أ ب ي قال أ ب و ك ح ذ ا ف ة ثم أ ن ش أ عمر فقال رضينا بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من الفتن وكان ق ت ا د ة يذكر عند هذا الحديث هذه الايه آ ي ي ة أ ا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال كان الله الله استهزاءا الرجل الرجل يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاءا فيقول الرجل من أبي ويقول وفي صحيح أبي عن عن من قوم تظل ناقته أ ي ن ناقتي ف أ ن ز ل الله هذه الايه آ ي ي ة أ ا الذين ن آ م وخرج ا لا تسألوا عن أشياء و عن ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث أ ب ي هريره ة قال ا رسول ل ل خرج صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمرا وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل حتى غضبان محمرا وهو وجهه فقام ف قال اين انا فقال في النار فقام إ ل ي ه آ خ ر فقال من أ ب ي قال أ ب و ك ح ذ ا ف ة فقام عمر فقال رضينا بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد ا ل نبيا و ب ا ل ق ر آ ن إ م ا م ا إ ن ا يا رسول الله حديث عهد ب ج ا ه ل ي ة وشرك والله أ ع ل م من آ ب ا ؤ ن ا قال فسكن غضبه ونزلت هذه الايه وروى أ ي ض ا عن ابن عباس في قوله يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ذ ن في الناس فقال يا قوم كتب عليكم الحج فقام رجل فقال يا رسول الله أ ف ي كل عام ف أ غ ض ب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت و ولو ج ب ت ما استطعتم وإذا ل ك فاتركوني ما تركتكم ف إ ذ ا أ م ر ت ك م بشيء فافعلوا و إ ذ ا نهيتكم عن شيء فانتهوا ف أ ن ز ل الله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء تبد لكم تسؤكم نهاهم عن أن يسألوا مثل الذي سألت النصارى يسألوا الذي المائدة مثل سألت في ف أ ص ب ح و ا بها كافرين فنهى الله تعالى عن ذلك وقال لا ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء إ ن نزل ا ل ق ر آ ن فيها بتغليظ ساءكم ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال فإنكم فإذا تبيانه عما وجدتم مما عن عن شيء يحتاج إليه هذه يسوء السائل جوابه مثل سؤال السائل هل هو في النار أ و في ا ل ج ن ة وهل أ ب و ه من ينتسب إليه أو غيره وعلى غيره أو اليه ن ه عن السؤال على السؤال و ج او ل ت ت ع ن ا والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين ل يفعله ع ب ث كثير و من غيره م من وقريب الآيات ذلك سؤال الآيات على وجه كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب وقد ا قال اكرمتي وغيره إ ن ا ل آ ي ة نزلت في ذلك ودلت ي ق ر ب ب من عما عن ذلك السؤال عما أخفاه الله أخفاه ا ع ه و م يطلعهم عليه كالسؤال عن و ق ايضا ل الروح ودلت س ا ع وعن ة أ على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما ل سببا ؤ ا ل س لنزول التشديد فيه كالسؤال عن الحج هل يجب كل الحج عام لا الصحيح النبي الله قال المسلمين المسلمين جرما ولما النبي الله هل صلى عليه وسلم سأل لم أجل مسألته سئل صلى عليه وسلم سعد عن عن عن أعظم عن أنه إن من من يحرم فحرم يجب وفي في شيء أم عن اللعان كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أ ه ل ه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال و ك ث ر ة السؤال و إ ض ا ع ة المال ولم يكن النبي ا ولم صلى ل ل يكن ه عليه وسلم يرخص في المال س ئ إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك ونحوهم من ف أ م ا المهاجرون و ا ل أ ن ص ا ر المقيمون ب ا ل م د ي ن ة الذين رسخ ا ل إ ي م ا ن في قلوبهم فنهوا عن ا ل م س أ ل ة كما في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال أ ق م ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل م د ي ن ة س ن ة ما يمنعني من ا ل ه ج ر ة إ ل ا ا ل م س أ ل ة كان أ ح د ن ا إ ذ ا هاجر لم ي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ه أ ي ض ا عن أنس ق ا ل نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه نسأل رسول س صلى ل و م ع ن شيء فكان ي عن ج ب ابي أن أهل من يجيء الرجل ا ل ا د ة ا ل ل فيسأله ع ا ق س ونحن ن م ع وفي ا ل م س ن عن د أبي أمامة قال كان الله قد أ ن ز ل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء ان تبد لكم تسؤكم قال فكنا قد كرهنا كثيرا من م س أ ل ت ه واتقينا ذلك حين أ ن ز ل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال ف أ ت ي ن ا أ ع ر ا ب ي ا فرشوناه بردا ثم قلنا له سل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا وفي مسند أ ب ي يعلى عن البراء بن عازب قال إن كان السنة لتأتي علي السنة أريد أن أسأل ر س وفي ل الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أ ت ه ب مسند ن وإن كنا لنتمنى ه وفي الأعراب م البزار عن ابن عباس قال ما ر أ ي ت قوما خيرا من أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم ما س أ ل و ه إ ل ا عن اثنتي عشر م س أ ل ة ك ل ه ا ف ي القرآن ي س أ ل و ن ك عن الخمر والميسر ي س أ ل و ن ك عن الشهر الحرام ي س أ ل و ن ك عن اليتامى وذكر الحديث وقد ذ ك ر الحديث و كان أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ح ي ا ن ا ي س أ ل و ن ه عن حكم حوادث قبل وقوعها أخبر عنهم بعده عنهم و ع ن ط ا ع ت ت ه م و ق ل ه م وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها فهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم ف إ ن م ا هلك من كان قبلكم ب ك ث ر ة سؤالهم واختلافهم على أ ن ب ي ا ئ ه م يدل على كراهة المسائل وذنها ولكن كراهة وذنها بعض الناس يزعم أ ن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ل م ا يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أ و إ ي ج ا ب ما يشق القيام به وهذا قد أ م ن بعد وفاته ولكن ليس هذا وحده هو هو وهو ليس المسائل بل هو سبب آخر وهو الذي أشار إليه كراهة ابن سبب سبب عباس هذا أشار آخر في كلامه الذي ذكرنا بقوله ولكن انتظروا ف إ ذ ا نزل ا ل ق ر آ ن ف إ ن ك م لا ت س أ ل و ن عن شيء إ ل ا وجدتم تبيانه ومعنى ى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم أن يبينه الله في كتابه العزيز ويبلغ ذلك رسوله عنه هذا ذلك ما يحتاج المسلمون لا العزيز فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال فإن الله ا أن أن لأحد فإن جميع في في ويبلغ في بعد ع ت ل بد أعلموا عباده بمصالح منهم فما كان فيه دايتهم ونفعهم ف إ ن الله لا بد أ ن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال كما قال يبين الله لكم أ ن تضلوا وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه وإنما حاجة الحاجة شيء سيما إليه عن فلا إلى السؤال قبل المهمة إ ل ى فهم ما أ خ ب ر الله به ورسوله ثم اتباع ذلك والعمل به قد كان النبي صلى الله المسائل صلى عليه وسلم فيحيل وأشار إلى الاشتغال واجتناب إذا نهيتكم عن شيء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما فالذي ت أمرتكم فأتوا استطعتم ن ب و وإذا ه ما بأمر منه ف يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أ ن يبحث عما جاء عن م ا جاء ع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن وإن كان من كان من الأمور العلمية وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من ا ل أ و ا م ر واجتناب ما ينهى عنه وتكون همته م ص ر و ف ة ب ا ل ك ل ي ة إ ل ى ذلك لا إ ل ى غيره وهكذا وسلم والتابعين والسنة الله عليه لهم كان الكتاب حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من صلى طلب في ف أ م ا إ ن كانت ه م ة السامع م ص ر و ف ة عند سماع ا ل أ م ر والنهي إ ل ى فرض أ م و ر قد تقع وقد لا تقع ف إ ن هذا مما يدخل في النهي ويثبط عن الجد في م ت ا ب ع ة ا ل أ م ر وقد س أ ل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال له ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال له الرجل أرأيت إن غلبت عليه أ ر أ ي ت إ ن زوحمت فقال له ابن عمر أ ج ع ل ت أ ر أ ي ت باليمن ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله خرجه الترمذي ومراد ابن عمر أ ن ه لا يكن لك هم إ ل ا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ح ا ج ة إ ل ى فرض العجز عن ذلك أ و ت ع س ر ه قبل وقوعه فانه قد يفتر العزم عن التصميم على ا ل م ت ا ب ع ة ف إ ن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إ ن م ا يحمد إ ذ ا كان للعمل لا للمراء والجدال وقد روي عن علي رضي الله عنه أ ن ه ذكر فتنا تكون في آ خ ر الزمان فقال له ع متى ر م ذلك يا علي؟ قال يا إ ذ ا تفقه ا لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بغير ا ل آ خ ر ة وعن ابن مسعود أ ن ه قال كيف بكم إ ذ ا لبستكم ف ت ن ة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنه ف إ ن غيرت يوما قيل هذا منكر قالوا ومتى ذلك قال إذا قلت أمناؤكم قلت ولهذا ك أمراءكم ث ر ت و ق ت ف ق ا قراءكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة خرجهما عبد الرزاق في كتابه ء ك وكثرة م بعمل و لغير في ه ل عبد المعنى كان كثير من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك قال عمرو بن م ر ة خرج عمر على الناس فقال أ ح ر ج عليكم أ ن ت س أ ل و ن ا عن ما لم يكن ف إ ن لنا فيما كان شغلا وعن ابن عمر قال لا ت س أ ل و ا عن ما لم يكن ف إ ن ي سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن وكان زيد بن ثابت بن زيد إ ذ ا سئل عن الشيء يقول كان هذا ف إ ن قالوا لا قال دعوه حتى يكون وقال مسروق س أ ل ت أ ب ي بن كعب عن شيء فقال أ ك ا ن بعد فقلت لا فقال أ ج م ن ا يعني أ ر ح ن ا حتى يكون فاذا كان, اجتهد فإذا كان اجتهدنا لك ر أ ي ن ا وقال الشعبي سئل عمار عن م س أ ل ة فقال هل كان هذا بعد قالوا لا قال فدعونا حتى يكون ف إ ذ ا كان تجشمناه لكم وعن طاوسا وقال عن نعم بن فانتهرني أكان الصلت راشد قال سألت طاوسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا قلت نعم. قال الله سألت قلت شيء قلت اا الله قال إ ن أ ص ح ا ب ن ا أ خ ب ر و ن ا عن معاذ بن جبل أ ن ه قال أ ي ه ا الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا ف إ ن ك م إ ن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أ ن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق وقد خ رسول ج ه أبو داود في كتاب داود ا في ل م ر ي ل م ر ف ع ع ا ابن من طريق ج الله ن عن طاوس عن معاذ طاوس ا ق ق ا رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا ب ا ل ب ل ي ة قبل نزولها ف إ ن ك م إ ن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منهم من إ ذ ا قال سدد أ و وفق و إ ن ك م إ ن عجلتم تشتت بكم السبل ها هنا وها هنا ومعنى إ ر س ا ل ه أ ن طاووسا لم يسمع من معاذ وخرجه أ ي ض ا من سلمة وسلم بمعناه مرسلا وروا حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم أنه قال سمعت الزبير بن عن عن النبي بن حدثنا بن أنه رواية كثير وروا جرير الزبير الله حجاج يحيى أبي أبي عليه سعيد صلى قال رجلا من بني هاشم قال سمعت أ ش ي ا خ ن ا يحدثون أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال في أ م ت ي من إ ذ ا سئل سدد و أ ر ش د حتى ي ت س ا ء ل عن ما لم ينزل تبيينه ف إ ذ ا فعلوا ذلك ذهب بهم هاهنا وهاهنا وقد روي عن الصنابحي عن م ع ا و ي ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه نهى عن ا ل أ غ ل و ط ا ت خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د وفسرها ا ل أ و ز ا ع ي وقال هي شداد المسائل وقال عيسى بن يونس هي ما لا يحتاج إ ل ي ه من كيف وكيف كيف ويروى من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أ ق و ا م من أ م ت ي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل أ و ل ئ ك شرار أ م ت ي وقال الحسن شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يغمون بها عباد الله وقال ا ل أ و ز ا ع ي إ ن الله إ ذ ا أ ر ا د أ ن يحرم عبده ب ر ك ة العلم أ ل ق ى على لسانه المغاليط ة فلقد ر أ ي ت ه م أ ق ل الناس علما وقال ابن وهب عن مالك أ د ر ك ت هذه ا ل ب ل د ة و إ ن ه م ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه وهو الذي الإكثار الناس اليوم يريد المسائل وقال أيضا سمعت مالكا يريد سمعت يعيب ك ث ر ة الكلام و ك ث ر ة الفتيا ثم قال يتكلم ك أ ن ه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كلامه وقال سمعت مالكا يكره الجواب في ك ث ر ة المسائل وقال قال الله عز وجل, قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح عن قل الروح من أ م ر ربي فلم ي أ ت ه في ذلك جواب وكان مالك يكره ا ل م ج ا د ل ة عن السنن أ ي ض ا قال الهيثم بن جميل قلت لمالك يا أ ب ا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها قال لا ولكن يخبر ب ا ل س ن ة ف إ ن قبل منه وإلا سكت قال إ س ح ا ق بن عيسى كان مالك يقول المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغن وكان أ ب و شريح ا ل إ س ك ن د ر ا ن ي يوما في مجلسه فكثرت المسائل فقال قد درنت قلوبكم منذ اليوم فقوموا إ ل ى أ ب ي حميد خالد بن حميد اصقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب ف إ ن ه ا تجدد ا ل ع ب ا د ة وتورث ا ل ز ه ا د ة وتجر ا ل ص د ا ق ة و أ ق ل ا ل م س ا ئ ل إ ل ا ما نزل ف إ ن ه ا ت ق ص القلوب وتورث ا ل ع د ا و ة وقال الميموني سمعت أ ب ا عبد الله يعني أ ح م د ي س أ ل عن م س أ ل ة فقال وقعت هذه ا ل م س أ ل ة بليتم بها بعد وقد انقسم الناس في هذا الباب أ ق س ا م ا فمن أ ت ب ا ع أ ه ل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه ه و ع ل م ب ح د ومن د ا أ ز ل الله على رسوله وصار حامل وصار فقهاء غير فقيه ف ق ه ومن أ ه ل ا ل ر أ ي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في ا ل ع ا د ة منها وما لا يقع واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك و ك ث ر ة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويقترن س ت ر فيها ي بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء و ق ذلك كثيرا ب ن ي ة ا ل م غ ا ل ب ة وطلب العلو و ا ل م ب ا ه ا وصرف وجوه الناس وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت ا ل س ن ة على قبحه وتحريمه ه فقهاء أهل وأما العاملون الحديث ب ف إ ن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن ا ل ص ح ي ح ة وكلام ا ل ص ح ا ب ة والتابعين لهم ب إ ح س ا ن وعن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و م ع ر ف ة صحيحها وسقيمها ثم التفقه ا فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم م ع ر ف ة كلام ا ل ص ح ا ب ة والتابعين لهم ب إ ح س ا ن في أ ن و ا ع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام و أ ص و ل ا ل س ن ة والزهد والرقائق وغير ذلك وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه وفي هذا الإمام علماء الحديث الربانيين طريقة معرفة أحمد من شغل, شغل شاغل عن التشاغل بما أ ح د ث من ا ل ر أ ي مما لا ينتفع به ولا يقع و إ ن م ا يورث التجادل فيه الخصومات والجدال و ك ث ر ة القيل والقال وكان المولدات يقول دعونا كثيرا الإمام إذا المسائل التي لا المسائل المحدثة عن من من سئل أحمد شيء هذه تقع وما أ ح س ن ما قاله يونس بن سليمان السقطي نظرت في ا ل أ م ر فوجدت إ ذ ا ه الحديث والرأي و ف في الحديث ذكر الرب عز وجل وربوبيته و إ ج ل ا ل ه وعظمته وذكر العرش و ص ف ة ا ل ج ن ة والنار وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام وقال ا الأرحام وجماع الخير فيه ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر ل على صلة والحيل ح ث ونظرت و فيه في فيه ي ع ة أ ر ح احمد م وجماع وقال الشر فيه أ بن شبويه من أ ر ا د علم القبر فعليه ب ا ل آ ث ا ر ومن أ ر ا د علم الخبز فعليه ب ا ل ر أ ي ومن سلك ط ر ي ق ة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث ا ل و ا ق ع ة غالبا ل أ ن أ ص و ل ه ا توجد في تلك ا ل أ ص و ل المشار إ ل ي ه ا ولابد أ ن يكون سلوك هذا الطريق خلف أ ئ م ة أ ه ل ه ا ل م م ج ع على ه د ودرايتهم كشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ا كشافعي وإسحاق ي وأبي ت ه م ومن سلك مسلكهم ف إ ن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك و أ خ ذ بما لا يجوز ا ل أ خ ذ به وترك ما يجب العمل به وملاك ا ل أ م ر كله أ ن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إ ل ي ه ب م ع ر ف ة ما أ ن ز ل على رسوله وسلوك طريقه وسلوك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 فقد خرج ابن ابي حاتم في تفسيره من حديث ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من يمينه واستقام ومن من العلم العلم لسانه بطنه الراسخين نافع ابن الراسخون برت قلبه وفرجه في يزيد يقال الراسخون في وصدق وقال فذلك عف المتواضعون لله والمتذللون لله في مرضاته لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم ويشهد ه ل ذ اتاكم قول وسلم النبي صلى الله عليه أ أ ه ل اليمن هم أ ب ر ق ل و ب ا وارق أ ف ئ د ة ا ل إ ي م ا ن يمان والفقه يمان و ا ل ح ك م ة ي م ا ن ي ة وهذا إ ش ا ر ة منه إ ل ى أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي ومن كان على طريقه من علماء أ ه ل اليمن ثم إ ل ى مثل أ ب ي مسلم الخولاني و أ و ي س القرني و ط ا و س ووهب بن منبه وغيرهم من علماء أ ه ل اليمن وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله فكلهم علماء بالله يخشونه ويخافونه وبعضهم أ و س ع علما ب أ ح ك ا م الله وشرائع دينه من بعض ولم يكن تميزهم عن الناس ب ك ث ر ة قيل وقال ولا بحث ولا جدال وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة ولم يكن معاذ الذي جبل الله أعلم الناس بالحلال القيامة العلماء علمه أمام عنه بن رضي يحشر ب ت و س ع ة المسائل وتكثيرها بل قد سبق عنه ك ر ا ه ة الكلام فيما لا يقع و إ ن م ا كان عالما بالله وعالما ب أ ص و ل دينه قد قيل للإمام أحمد من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق قيل له إنه ليس له اتساع في العلم قال يوفق الحق أحمد بعدك عبدالوهاب ليس في للإمام نسأل له له العلم رجل صالح مثله يوفق لإصابة إنه إنه من اتساع وسئل عن معروف ا ل ك ر خ ي فقال كان معه أ ص ل العلم خ ش ي ة الله وهذا يرجع إ ل ى قول بعض السلف كفى ب خ ش ي ة الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا وهذا باب واسع يطول استقصاؤه ولنرجع فنقول إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه شرح هريرة رضي حديث أبي من لم يشتغل ب ك ث ر ة المسائل في كتاب ولا س ن ة بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله وقصده بذلك امتثال ا ل أ و ا م ر واجتناب النواهي فهو ممن امتثل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعمل ب م ق ص د ا ه ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أ ن ز ل الله على رسوله واشتغل ب ك ث ر ة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع لا وتكلف أ ج و ب ت ه ا بمجرد ا ل ر أ ي خشي عليه أ ن يكون مرتكبا خ ا ا لهذا الحديث ل ف م لنهيه تاركا ل أ م ر ه و ع ل م أ ن ك ث ر ة وقوع الحوادث التي لا س أ ل عما شرعه الله في ذلك العمل فامتثله وعما نهى عنه فاجتنبه وقعت الحوادث م ق ي د ة بالكتاب و ا ل س ن ة و إ ن م ا يعمل العامل بمقتضى ر أ ي ه وهواه فتقع الحوادث عامتها م خ ا ل ف ة لما شرعه الله وربما عثر ردها إلى ا ل أ ح ك المذكورة في الكتاب ا والسنة م في لبعدها عنها وفي ا ل ج م ل ة فمن امتثل ما أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له ا ل ن ج ا ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله صلى عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين حال الكتاب أهل ل ه ك وقوله ا مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم بكثرة وعدم على ي ا د ه م ط ا ع ت ه م ر س ل م وقوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه و إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر ف أ ت و ا منه ما استطعتم قال بعض العلماء هذا يؤخذ منه يؤخذ أ ن النهي أ ش د من ا ل أ م ر ل أ ن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه و ا ل أ م ر قيد بحسب ا ل ا س ت ط ا ع ة وروي هذا عن الإمام أحمد ويشبه هذا قول بعضهم أعمال البر يعملها البر والفاجر وأما المعاصي فلا يتركها إلا قول أحمد بعضهم أبي صديق ويشبه وروي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق المحارم تكن أ ع ب د الناس وقالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها من سره أ ن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب وروي عنها مرفوعا وقال الحسن ما عبد العابدون بشيء ا ل من ترك ما نهاهم الله عنه والا ظ ه ر ورد أن من ما ت فجنس ض ي أريد ل المحرمات على فعل الطاعات أريد به على نوافل الطاعات وإلا ترك إنما ف به ا ل أ ع م ا ل الواجبات أ ف ض ل من جنس ترك المحرمات ل أ ن ا ل أ ع م ا ل م ق ص و د ة لذاتها والمحارم المطلوب عدمها ولذلك ولذلك لا إلى بخلاف الأعمال ولذلك كان جنس ترك الأعمال كان ترك تحتاج جنس نية قد يكون كفرا كترك التوحيد وكترك أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م أ و بعضها على ما سبق بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه الكفر بنفسه ويشهد لذلك قول ابن عمر لرد دانق حرام أفضل من ألف تنفق في سبيل الله وعن بعض السلف ابن دانق من وعن ويشهد الله لا لذلك قول لرد سبيل قال حرام يختضي عمر بعض مئة ترك دانق مما يكره الله أ ح ب إ ل ي من خ م س م ا ئ ة ح ج ة وقال ميمون بن مهران ذكر الله باللسان حسن و أ ف ض ل منه أ ن يذكر الله العبد عند ا ل م ع ص ي ة فيمسك عنها وقال ابن المبارك لان أ ر د درهما من ش ب ه ة أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ت ص د ق ب م ئ ة أ ل ف و م ئ ة أ ل ف حتى بلغ س ت ة م ئ ة أ ل ف وقال عمر بن عبد العزيز ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك ولكن التقوى أ د ا ء ما افترض الله وترك ما حرم الله ف إ ن كان مع ذلك عمل فهو خير إ ل ى خير أو كما قال. وقال كما و ق ايضا ل وددت اني لا اصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر وان اؤدي ا ل ز ك ا ة ولا اتصدق بعدها ب ج ر ه م وان اصوم رمضان ولا اصوم بعده يوما ابدا وان احج ح ج ة الاسلام ثم لا احج بعدها ابدا ثم اعمد إلى فضل ق وحاصل ت ي فيما فأجعله ر م ل ل علي ه عنه فأمسك و ح ا كلامهم يدل على أ ن اجتناب المحرمات و إ ن قلت أ ف ض ل من الاكثار من نوافل الطاعات ف إ ن ذاك فرض وهذا نفل وقال وسلم قال طائفة من المتأخرين إنما قال صلى الله صلى عليه من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 فاتقوا الله ما استطعتم وقال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا و أ م ا النهي فالمطلوب عدمه وذلك هو ا ل أ ص ل والمقصود استمرار العدم ا ل أ ص ل ي وذلك ممكن وليس فيه ما لا يستطاع وهذا أ ي ض ا فيه نظر ف إ ن الداعي إ ل ى فعل المعاصي قد يكون قويا لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل ا ل م ع ص ي ة مع ا ل ق د ر ة عليها فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى م ج الى ه د شديدة ة أشق ربما كانت ع النفوس من مجرد مجاهده ن م ر د م ج ة الطاعة النفس على فعل ل و ذ ا ي و ج د ك ث ي ر ا من ي ج ت ه د فيفعل الطاعات ولا يقوى على ترك المحرمات وقد سئل عمر عن قوم يشتهون ا ل م ع ص ي ة ولا يعملون بها فقال أ و ل ئ ك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم م غ ف ر ة و أ ج ر عظيم وقال يزيد بن ميسر يقول شهوته الله في بعض الكتب أيها الشاب التارك شهوته المتبذل شبابه لأجلي يزيد ميسر في بن بعض أنت عندي كبعض ملائكتي كبعض وكيف ق حريق ا ما أشد الشهوة في الجسد إنها مثل حريق النار ل مثل أشد و في ينجو منها الحصوريون والتحقيق في هذا أ ن الله لا يكلف العباد من ا ل أ ع م ا ل ما لا ط ا ق ة لهم به وقد أ س ق ط عنهم كثيرا من ا ل أ ع م ا ل بمجرد المشقة رخصة عليهم رخصة و ر ح م ة لهم و أ م ا المناهي فلم يعذر أ ح د ا بارتكابها ب ق و ة الداعي والشهوات بل كلفهم تركها على كل حال وانما اباح ان يتناول أشد من الأمر من وروى ق د الحكم ل عليه وسلم ه من د تقدروا ي وغيره أنه قال استقيموا يعني ث ثوبان ولن تحصوا قال الاستقامة أنه لن على ل ل ه ا وروا ح ك بن حزن الكلفي قال وفت د إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه ا ل ج م ع ة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أ و قوس فحمد الله و أ ث ن ى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أ ي ه ا الناس إ ن ك م لن تطيقوا أ و لن تفعلوا كل ما أ م ر ت ك م به ولكن سددوا و أ ب ش ر و ا خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود وفي قوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر ف أ ت و ا منه ما استطعتم دليل على أ ن من عجز عن فعل ا ل م أ م و ر به كله وقدر على بعضه ف إ ن ه ي أ ت ي بما أ م ك ن ه منه وهذا مطرد في مسائل منها الطهارة ف إ ذ ا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إ م ا لعدم الماء أ و لمرض في بعض أ ع ض ا ئ ه دون بعض ف إ ن ه ي أ ت ي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور ومنها الصلاة فمن عجز عن فعل الفريضة قائما متجعا عن فإن الصلاة الفريضة قاعدا فعل صلى صلى عجز عجز وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما ف إ ن لم تستطع فقاعد ف إ ن لم تستطع فعلى جنب ولو عجز ولو عن ج ع ذلك كله أ و م أ بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه ا ل ص ل ا ة على المشهور ومنها ز ك ا ة الفطر ف إ ذ ا قدر على إ خ ر ا ج بعض صاع لزمه ذلك على الصحيح ف أ م ا من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته فلا يلزمه ذلك بغير خلاف لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه وكذا لو قدر على بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه لأنه تلزمه لأنه نفسه صيام في في وكذا بعض بقربة بعض رقبة عطق قدر تلزمه ت بل ع ي ض ا ع ق غ يؤمر ر للشارع محبوب بل ي بتكميله بكل طريق و أ م ا من فاته الوقوف بعرفه ت في الحج فهل ي أ ت ي بما بقي منه من المبيت ب م ز د ل ف ة ورمي الجمار أم ل ام بل ب على الطواف والسعي ويتحلل يقتصر ع ر ة ع لا ى روايتين ر عن أحمد أ م ش ه ه أ ن ه يقتصر على الطواف والسعي ل أ ن المبيت والرمي من لواحق الوقوف ب ع ر ف ة و ت و ا ب ع و إ ن م ا أ م ر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام وبذكره في الأيام المعددات أفاض من عرفات فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة كما لا يؤمر به المعتمر لمن من يؤمر من يؤمر بعرفة وبذكره به به في يقف